مسقبه يتيمان ذا مقربه أو مسكين ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمه عليهم نار مؤصدة